وقفينا على آثارهم بعيس بن مريم صدقا لما بين يديه من التمراه وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدق لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ حق مصدق ال ما من الكتاب ومهيمن عليه فحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم عما جاءك من, الحق لكل جعلنا من شرعة ومنهاج ولو شاء الله لجعلكم أممًا واحدة ولكن يبألكم في ما أتاكم فاستبقوا الخيرات. إِلَى اللَّهِ نُرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَن أَحْكُمَ بَيْنَهُم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم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 فَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُقِينُ